اللهم إني أستغفرك لكل من من قوي عليه بدني بعافيتك ونالت قدرتي بفضل نعمتك ومسطت إليه يدي بسعة رزقي واحتجبت عن الناس بستري واتكلت فيه عند خوفي منك على أمني وافقت من سطوتك علي بحلمك وعولت فيه على كرم وجهك وعفوك ثغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين اللهم إني أستغفرك لكل دنب يدعو إلى غضبك أو يدني إلى سخطك أو يميل بي إلى ما نهيت عنه أو يباعدني عما دعوتني إليه فاغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين اللهم إني أستغفرك من كل ذنب استملت إليه أحدا من خلقك بغوايتي أو خدعته بحيلتي فعلمته منهما جهل وزينت له منهما قد علم فلقيتك غدا بأوزاري وأوزار مع أوزاري فاغفر لي يا رب واغفر للمؤمنين والمؤمنات يا خير الغافرين